بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ونجتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدين ثم أما بعد في الدرس الماضي انتهينا من الحديث عن النواطب الأول من النواطب المتعلقة بقول القلب وهو الجحود لأن الإيمان يتكون من القول والعمل والقول قولان قول المسال وقول القلب والعمل عملان عمل القلب وعمل الجوال فلما انتهينا من الحديث عن قول القلب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 لأنه رسول من الله صادق لما جاء به من عيد الله تبارك وتعالى وكما قال الله تبارك وتعالى في حق في العلم وقومه وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إذا الفجحوت عبر عنه أيضا بعض العلماء بأنه التجذيب بالمثال مع تصديق القلب التجذيب بالمثال مع تصديق القلب نريد أن نشير أنا أتحدث في هذه النواطب عن ناقض التجذيب كفر التجذيب ثم نشير إلى كفر الاستحلال ثم نشير إلى كفر الشك وهذه النواطب متعلقة بنواطب قول القلب فلأتي إلى كفر التجذيب ما المرارو بكفر التكذيف المراض بكفر التكذيف هو اعتقاد كذب الرسل احنا قلنا ان قول القديم عن ايه اعتقاد وقلب هنا كفر التكذيف ينافي ايه اعتقاد القلب في التطبي cert فالمراض بكفر التكذيف هو اعتقاد كذب الرسل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 لأن الله تبارك وتعالى أيد رسله بالآيات والمعجزات والحجر والبراهيم التي بها أقام الحج وأزال المعذرة رسلا مبشرين ومميئين لأن يكون للناس على الله حجكم بعد الرسل فالله تبارك وتعالى أيد رسله بالمعجزات التي تدل على صدقه فمحال أن يتعرف الإنسان على المعجزات التي أرسل بها الرسل وأيدهم الله تبارك وتعالى بها ثم يكذبهم إلا عن طريق الشرط كما كنا تصديق القيب مع, مع التجذيب بالرسال لذلك يكبر الله تبارك وتعالى أن جميع الرسل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 والنبي صلى الله عليه وسلم يميّن هذه النقطة أي هذه المسألة أنه ما للنبي إلا وأيّده الله صلى الله عليه لا في المؤذنات لقطع معذرة الناس وإقامة بالترجة فاغتبت في الصحيحين وغيرهما من حبيب حبيب هريض رجى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما للنبي وقال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 على أن الرسل أجدوا من قبل الله تبارك وتعالى في المعجزات والدلاء والحجر والبراهيم إقامة من الحجة ولقطع المعذرة فإذا وقع تجديب منه بعد ذلك إنما يكون إن كما قلنا على شبيل أجد الحجر فلما يقع التجديب ممن اصطلع على آيات الله تبارك وتعالى التي أرسل بها رسله وإنما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 ان الكفر كفر التذيب من الثوابت في جميع الامم ان كفر التذيب من الثوابت في جميع الامم ماذا يعني ذلك كفر التذيب من الثوابت يعني من الامور التي لا يختلف عليها أو لا تضليل ولا تضغير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 أو كفر الإباء والاستكبار على حسب الأنواع التي ذكرها أهل العلم تجد أن هذه الأنواع جميعها من التوابط في جميع في جميع الأمم يعني ليس مثل كفر التجيب أو كفر الإباء والاستكبار أو أي نوع من أنواع الكفر يقع في أمة دون, إيه؟ دون أمة لماذا؟ لأن مصر إنما كرسا بأصل واحد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 في بعض كتبه أن في معظم الرسالات السابقة مثلا الحديث عن اليوم الأخوة ورقم الأرقال الإيمان يأتي مجمناً أما في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي تفصلياً في الجزئيات مش في القليلات فقط في جميع البزئيات بتجد أن ما يزل في يوم القلامة وما يصدق ذلك بالنوت وما يوجد في القبر وما يوجد في الحشر والنشل وما يوجد في الجنة كله يأتي على وجه التفصيل في رسالة عيسى وموسى عليهما السلام كان تلت هذه الأمور تأتي على سبيل الإجمال هذا ما يتعلق بالمسائل الإيماني وكذلك في مسائل القفى التي تنقل الإيماني إذن فكفر تجديد من التوابط في جميع الأمم ما الذي يدل على ذلك؟ اسمع مثل إلى قول الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين طيب ده نوح عليه وعلى نبيل الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى البشرية فكيف كان قومه مكذبين لجميع الرسل الذين لم يرسلوا بعض ولم يوجدوا بعض كذبت قوم لوح المرسلين فبقى إنه هو أول رسول فلماذا صار قومه مكذبين لجميع الرسل الذين سوف يأتون من بعد لوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأن التجذيب برسول يعد تجذيبا بجميع الرسل لأن تكذيب رسول واحد يعد ايه تكذيبا بجميع الرسل وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آله واعتدنا للظالمين عذاب الخليمه وقال قوم نوح لما كذبوا الرسل ولم يقل لما كذبوا رسولهم وانما لما كذبوا الرسل فالتكذيب برسول يعد ايه بجميع الرسل لان الاصل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 وقوم نوحي لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعل لهم للناس آية سلط الشعراء بقى فيها آية بتذكر هذا المعنى كذبت عاد المرسلين أيضا لأنهم إذا كذبوا برسولهم كانوا كذبين بجميع رطب كذبت سمود المرسلين كذبت قوم روط المرسلين كذب أصحاب الأيثة المرسلين وهكذا لذلك بناجد أيضا في القرآن الكريم على سبيل التسلية والتسرية عن نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر ربنا تبارك وتعالى أن النبي ليس بدعا من الرسل فسوف يكذب كما كذب من قبله من الرسل عليه أن يصدر كما قال الله تبارك وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرون ولا مبذلة لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين ولقد كذبت رسل من قبل هذا كله يذل على القاعدة أن التبذيب من التوابط في جميع الأمم أنهم كانوا جميعا لرسلهم من المكذبين التبذيب أمره عظيم لذلك وصفاه الله في القرآن بأنه أظلم أعظم الظلم واكبر الظلم لان أظلم الظلم أن تكذب من لا يكذب أن تكذب ان تكذب بالصادق الذي جعله الله تبارك وتعالى صادقا لذلك الايات التي تتحدث عن تكذيب الامم لرسلهم وصفهم الله تبارك وتعالى فيها باعظم الظلم فمثلا في قول الله تبارك وتعالى ومن اظلم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 البراهين التي يؤيد الله تبارك وتعالى بها رسله يعني سميت الايات ايات لظهورها ووضوحها ولجلائها فلما يكذب بهذه الايات الواضحات هذه العلامات التي يعني تبهر الناس لانها من اجل الله تبارك وتعالى لما يكذب بهذه الايات صار صاحبها من اظلم الظالمين لذات نهايه الايه انه لا يفلح الظالمون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 ويقول الأشهاد هؤلاء الذين فذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين وكلها كاتب ألفاظ الظلم لأنهم وضعوا الحق في ضيء موضعه فتنأول أن يكونوا للرسل من المصدطين فتذبوهم مع علمهم بأنهم على حق وأن الله تبارك وتعالى أرسلهم بالآيات والمعجزات أيضا في قول لا تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أو كذب بالحق لما جاء فلما أن الله تبارك وتعالى أرسل رسله أو رسولا من رسله إذن أرسله بالحق فالمكذب بالرسول يقول إيه؟ مكذبا بالحق فمن أظلم, م... فما... ومن أظلم ممن افترع على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء.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 رسله فمن أصدروا ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مسوى من الكافرين أيضا في موقع الأقرب لقل جاءت آيات فكذبت به واستبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة فرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى من المتكذرين له قسمان كفر التبذيب له قسمان القسم الأول تبذيب مطلق تبذيب مطلق عام كما قلنا في الجحود أيضا هناك جحود مطلق عام وجحود مقيد خاص كذلك التبذيب هناك تبذيب مطلق عام والقسم الثاني تبذيب مقيد خاص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 الأول. كان يوجد وما صار عندما كذبوا بنبينا كانوا مكذبين لجميع الأنبياء ولجميع الرسل وهكذا القسم الثاني هو التجذيب المقيد الخاص وهو التجذيب بشيء مقيده مقيد خاص يمتجذيب بشيء من شرع الله تبارك وتعالى من القطعيات التي جاءت في دين الله تبارك وتعالى وسوف نمشير إلى بعض الأمثلة بعد ذلك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 أيضا بالتجذيب نوعان فيما يتعلق بالشخص التجذيب لو إيه نوعان فيما يقوم بالإنسان بالشخص النوع الأول وهو تجذيب القلبي وهو تجذيب القلبي وتجذيب القلبي هو الذي يناقض حقيقة إيه قول القلب نعم احنا قلنا من معاني قول القلب إيه التضيق فلما يكذب بقلبه ما جاءت به رسل أو يكنتب بقلبه بهذا بصول بقلبه يبقى يزيل هذا التصدير الذي هو قول القلب هذا هو النوع الأول هو تبذيب القلب وهو الذي يناصب تماما قول القلب النوع الثاني وهو تبذيب اللسان مع علم القلب تبذيب اللسان ما علم القلب وهذا هو الجهود الذي أشدنا إليه في, في الدرسي الماضي والآيات المذكرة في ذلك إنهم لا يتذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون إلى غير ذلك أيضا التجذيب له جانبان التجذيب له جانبان الجانب الأول وهو تجذيب الكفار الأصليين تجذيب الكفار الأصليين يعني الذين لم يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بين يوود والنصارى والمشركين وغيرهم هؤلاء اسمهم كفار أصليين يعني لم يدخلوا في الدين ولم يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أصلي rub على النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من نوراته والسالاته وبالتالي ما جاء به صلى الله عليه وسلم وهذا يوجد أيضا في أي زمن من الأزمان في أرض السال زفين متى كذبと思います أولا سلماء النبي الذي أرسل إليهم كانوا, كانوا كفاراً أصليين الذي يدل طبعاً على ذلك أيضاً مع الآيات الكاثلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيه صحيح مسلم حديث أبي هريرة والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني أو في الواية لا يسمع به أحرم من هذه الأمة يهودي ولا نصرين ثم لا يؤمن به ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الناس الجانب الثاني قبل أن أتخطى الجانب الأول وهو تجذيب الكفار الأصليين مشألة دقيقة تتعلق بتجذيب الكفار الأصليين وهو أن التجذيب الذي يقع من الكفار الأصليين له جانبات الجانب الأول تببيب مع العلم كما ذكرنا إيه في قفل الجحوز وهناك تببيب مع الجهل أو مع عدم أيه؟ أو مع عدم العلم كما أشار الله تباره وتعالى إلى ذلك في سورة يونس في قول الله تباره وتعالى أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ الحديث أولى عن القرآن الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم عن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ كل فَأْتُ بِسُورَةٍ مثله.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 ولا يعرف المعجزة التي مرسلها جهة النبي صلى الله عليه أو المعجزات التي أياد الله تعالى فتعلى جهة نبيه صلى الله عليه وسلم او حقيقة الدعوة الإسلامية كما عليه أكثر الناس في الغرب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 بما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم خصفة القرآن المعجزة الفاردة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الثاني من جوانب كفر التجبيب وهو تجيب من انتسب إلى القبلة يعني تجيب من انتسب إلى الإسلام وهل يقع منه التجبيب نعم يقع منه التجيب والتجبيب أيضا هذا له جانبان تجذيب التجزي... المكذبين في من انتسب إلى الطبلة له جانبات الجانب الأول تجذيب عام مطلق أناس ينتسبون إلى الطبلة ينتسبون إلى الملة ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم تجذيبا عاما مطلقا شاميرا نعم تبقى الأدلة على كده المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا برسالة محمدjack وآمنوا برسالة مسBrama الكذابة ومنهم من كذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لو كان نبينا ما مات وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية هذا ج عام وعادوا أن بعد أن كانوا مظهرينا للتصديق به صلى الله عليه وسلم أيضا من التكذيب العام أنك تجد حتى في واقعنا وإن كان على سبيل النظرة والقلة إن أنك تسمع من حين إلى آخر أن امرأة أو أن إنسانا تنصر ترك الإسلام وتنصر معنى, معنى ذلك أنه ترك الإسلام لأكان زبب الإسلام وارقض دينا منسوخا باطلا وبالتالي لابد أن يكون مكذبا بإيه؟ بدين الإسلام هذا أيضا حكمه أنه مرتد ولكن في حقيقة الأصل أنه صار للإسلام مكذبا ولنبينا صلى الله عليه وسلم مكذبا فما ترتز الإنسان عن دين الله تبرفت على يقول مكذبا لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا اسمه تكذيب عام وليس تبذيب خاص يقع من المنتسبين إلى القبلة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 وهناك من لا يعبون هذه الفرقة من الفرق الظل أصل يقول هم ليسوا من المسلمين أصلا هم ليسوا من المسلمين أصلا بل الإمام أحمد وغيره رحمه الله كان يقول إنا لنحكي مقالات اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي مقالات الجهمية لشناعة ولشدة كفر لا يستمعون بلا سمع بصير بلا بصر حتى أن شيطر سيد بن سيمير رحمه الله كان يقولك أنهم يعبدون العدم أو الصنم ما الصنم والذي لا يسبع ولا يتكلم ولا ينفع ولا يضر يعبدون الصنم يثبتون الإله مع سلبه جميع الصفات فصاروا للصفات اللي تبركت على جميعها من المكذبين ومتذل كذبوا بكل صفات الله تبارك وتعالى باستثناء ثلاث صفات ان الاشاعره كذبوا بكل صفات الله تبارك وتعالى باستثناء سبع صفات اما ناتي الحديث عن اسماء وصفات الذات نجد امور عجيبه رغم ان القراء كله ينطق بصفات الله تبارك وتعالى واسما عليه على وجه الكمال وما يليق به سبحانه وتعالى ومع ذلك تجد ان هؤلاء الاشخاص هؤلاء البشر يريدون أن يحكموا على الله فيثبتوا لهم ما شاءهم ولا يثبتون له ما شاءه هو ربنا سبحانه وتعالى لانهم هم الذين يحكمون على الله تبارك لك من الصفات كذا وكذا ولكن ليس لك من الصفات كذا وكذا ولعاد بالله فانه اعدم بالله من الله تبارك وتعالى والله جل وعلا يقول لهم والله يعلم وانتم لا تعلمون ام انت اعلم الله سبحانه وتعالى اذا هذا أيضا من التجديل القاص أو مقيد انهم يكذب بشيء ولكنه يغفر به طالما أنه كذب بشيء من القطعية من ثوابت الدين التي الل ثبت السبوط القطعية هذا يغفر به آه الإنسان هنغفر على سبيل العجلة بعض الصور من وقعنا لبعض المكذبين لرسالة النبيين من الجانب التنوي التجبيب الخاص أو المقيد أنهم يكذبون ببعض نجاء به النبي الصلاة والله لأننا لابد أن نعيش القرآن واقعا حتى لا نقول في واد وإيه والقرآن في واد أو نتحدث عن مساء الاعتقاد وكأنها مسائل فلسفية نظرية يعني نعرفها وندمثها ونحفظها وننصيها في الدروس دون تنزيلها على الواقع هذا ما أضاع دولة الإسلام أنهم لا يطبقون القرآن على, على أرض الواقع آآ <تصفيق>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 بالقول الله يَنَّ يَنَّ مُسَ أَنْ يَآلهِ أَثْمَلِ تِعَلَى الله وتبركه تعالى أَكْمَلَ دين وهذا هو الدين القاتمة وهذا الشريعة القاتمة وجاء الله وتبارك رئيان إلى النيين إلى يوم القيامة فلا نحتاجه إلى تشريع آخر ولا نحتاج إلى شريعة أخرى وإنما جاءت كافية شافية إلى يوم القيامة فالذين يقولون أن هذه الشريعة لا تسلع لهذا الزمان الشريعة هذه كنك تصبح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 محاضره المحاضره يعني كانت مناظره بين فرد خوده وهو كان رئيس التيار العلمي اليمني الذي قتل على ايد الجماعات الاسلاميه وبين الشيخ محمد الغزالي ومحمد عمارة وسمعهم لا قبل واحد بالظبط ما تمش مش متذكر كان مين هو المهم المحاضرة كانت كلها تدور على ايه صلاحيه للناس الان وهذا رب كان يقول كلاما صريحا أن الشريعة الإسلامية لا تصلح لوقتنا ويستدل على ذلك أو يستدل على ذلك بالمدنية والحضارة الموجودة أنها تقدمت ويعني ظلت في تقدم ورفاهية وإلا عندما تركت الشرائع ومشابهات فلن نتقدم أيضا ولن تكون لنا حضارة إلا إذا إيه إيه تركنا هذه الشريعة أيضا يقولون يقولون في صورة أخرى ان هذه الشريعة لا تتنتر مع العصر من ناحية التقضم يعني كيف نقطع يد بالسالح وكيف نرجم الزال هدي فيها قسوة وهذا اتهام لرب العالمين سبحانه وتعالى تبذيب لأرحم الراحمين الذي ما أنزل شرعه إلا لرحمة الناس وإلا لهداية الناس وهو أعلم بمن خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير فهذا يعني باستثارة تبذيب العلمانيين بصراحية الشريعة لجميع العصور في تبذيب لرسوس القرآن الكثير التي إيه؟ دللت على أن الشريعة الإسلامية الشريعة القاتمة القاتمة إلى, إيه؟ إلى يوم القيامة بسألة بعض العلمانين أيضا هذه الصورة الأخرى من صورة السجين يكذب ببعض الأحاديث الصحيحة السابتة الصحيحة بل المتوافرة يعني المتوافرة يعني التي تبت ثبوتاً خطائياً كثبوت القرآن ده معنى المتوافة يعني هذه الأحاديث ثبتت عن نبينا صورة سجوناً متوافرة كثبوت القرآن يكذبون بينا لما يدينون به؟ هم يدينون بأخوة المتوافة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 ودلت القرآن بدرجة سنة وعرض ما يتعرض ايه بين الأحاديث وبين القرآن انتوا اهزم لا الحديث اتعرض مع القرآن لا اطراف الدين فمن شائف اليمن ومن شائف اليقض خلاص بنا احنا اما نقول امرته القاتل الناس حتى يشنوا يبقى القاتل الناس حتى يتقلوا في الدين حتى يتقلوا في الإسلام هذا يتنافع ايه مع روح القرآن وبالتالي يرد هذا الحديث المتواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال انه وقطع على ذلك ايه احاديث الكثير منهم بمن يفزذ يي لبعض الاحاديث او يثبتها يعني إيه ليس مختلعا فبعض للاسف بعض العلماء كانوا ينتسبوا الى حديث الذبابه هذا حديث لا يصح واحد ياخذ ذبابه اللي هو ايه لدغ الذباب وفليم في الى حديثه فيرمز كان في احادذه احد مناحيقه والاقد يعني لا حاجه اقر حاجه تقر تجيب الذبابه وتحطها في في الإناء واشرب تالي الشاي ولا اشرب الشرب ولا باش عارب ايه يعني هذا ايه لا يتناسب مع ايه مع حضارة الناس وشيء مقدس يعني المهم رجل الحديث بهذه الطريقة العقل لدي هذا حديث ثابت خلاص سمعنا وقفع فهمت ولا عمك ما كنتم انه موضوع, موضوع تالي انت عقلك قاصر عن يعني سهد هذا الحديث على وجه الصحيح وما ذلك الطب الحديث اثبت صح الكلام اللي. ان شاء الله وعلى سوى ان في احد جناحي لا والاخر هذا يعني تذكر الكفار اللي ما ادروا الابحاث والحلمي حتى وصلوا الى ذلك وبالتالي بعض المنتصرين يسارح لتجذيب حديث لكونه ايه لن يستفق مع عقله طيب بالنسبة للتجذيب مثل حديث النبي في اخر للناس يعني لو نظرت للقرآن هو المقول ان هذا يتعرض مع القرآن عندما تقرأ القرآن لهم بيستدلوا وديه طريقة أهل الأهواء والبدع عاوج يستدلوا بالمتشاب واضح المحكم المحكم بيدل دلالة صريحة على اتفاق الحديث مع الآيات مثلا في قول الله تبارك وتعالى وقاتلوا المشركين كفه كما يقاتلونكم كف جاء الله تبارك وتعالى بوصيه يعمل لا يقاتلوا الا لكون المشركين تقولك دي عمل اذا قاتلونا زي ما في الايه وقاتلوا كما يقاتلونكم كف طيب نجيب ايه ثانيه مثلا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم الذل قاتلوا الذين يلونكم الذين هم ايه يوصلون الكفار لكن دي برضو مش, مش وضحت الضلالة تبخذ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله هو ولا يدينون دين الحق من الذين أوثوا الكتاب حتى يركوا الجزة عن يد وهم صادرون الظل دي يعني فقاتلوا أئمة الكفر طبعا لو أخذ من أسبق هذه آيات هو في أئمة الكفر ولا مفيش السبع سبق من الكفر من المتسببين للقدح لما يجوا ناس بيستهزئوا بالله وصحابه النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم على في الفضائيات ولا في المدرجات وحاجه هؤلاء اما اسكت ان لم يكن ائمه الكفر الذين يسخرون ويستهزئون من شرائع الاسلام ونبيه الاسلام فمنهم ائمه الكفر ان لم يكن يحاربون ويصدون عن دين الله وتعالى يحاربون دعاه التوحيد ويصدون عن طريق الشريعه ان لم يكن هؤلاء ائمه الكفر فمن الى اخره طيب ايضا التجذيب صورة من صورة ان بعض الناس قد مكذب ببعض علامات الساعة قرأته اكثر من مرة ان هناك من يكذب باحاديث خروج الدجال في اخر الزمان هناك بديه خرافة ايه الدجال ومعه ذنه ونوره مش عارف ايه والحجاليات هذه خرافات من الاصرياءات المتسوسة وهذا الحديث من المتواتف احاديث خروج الدجال من الاحاديث المتواتره عن ابينا صلى الله عليه وسلم مع ذلك يعني هذه الرقوم لم تقبل هذا الحديث لانه يعده من الخراف بل العديد ان بعض المتسبين من علم يكذب بما هو اوضح يكذبون بالجن كمحمد عبد اللي كان مفتي دار المصنف ودايما الجن في ضرب اسم المصنيه لما ما, ما عامه ما فيش في واحد عليه الا بالرحم الله سبحانه وتعالى كان موفق دار الأسلام وكان برضي يقول ما عيد من ريء ديه أروح شريرة دي حاجة اسمها جن وشياطين ربنا ذكر صورة بأكمل أسماء صورة الجن وخضر الجن وإيمانه بالجن وإنه بس أطلق أرسل إلى الإمس والجن للك الجلد الوحشي بينا وللأسف كان محمد رشيد برضى إلى فترة طولة المتابع محمد عبد في هذا الكلام في تفسير المناط حتى رجع إلى الدعوة السلافية في نهاية أمره وكان يحقق خطوة شكل الإسلام الديثالية ورغمنا أنه رجع عن كثير من هذه المسائل إلا بعد المسائل تقول مثل محمد رشيد بن رضا أن عيسى عليه السلام توصف الله تبارك وتعالى وهو من يعني لا يعيش حيا عند الله تبارك وتعالى ويذكر ببعض الظواهر الا احاديث ودي ايه مستند اخرى طيب ايضا هناك من يكذبون بان المستقبل لهذا الدين انا طورت عليكم طيب هنخلص ان شاء الله اللي هنخلص هناك من يكذبون بأن إيه؟ أن المستقبل لهذا الدين ورحم الله سنفذ الذي يعني إيه؟ الذي يعني ناله منه حاليا وميثا حتى بعض الناس لم يطرقوه في حال يعني أعملني شواهة صورة الراب بعد نمات وفن البعاة التفهيل وحق يرمو بالبضعة والضلالة وهناك من يكثره لبعض الأخطاء الموجودة في كتاب الضلال أو في بعض كتبه طيب أنا أعلم بحاجة بصوفة جيدة يعني أجل مني حديثه بالنسبة اللي ساد قدر رحمه الله هو والأمثالية المدينة تلع مدينة بزيلا هو عاش بزيلا منذ أن عرف الطريق إلى أن توافه الله حتى يعني منذ أن عرف الطريق ومعظم سنوات حياتي في السجن جفاعا عن قضية الإسلام ما عاش إلا بزيلا تضرر المهمة لو كنا لهؤلاء الامثال الشيخ سعيد رسلان وغير مقابل من المعلمين يحطوا مقابلات الخطب ويستخدموا بعض الجمل من الزناد وينفذوا الناس بسببها وان هو من دعاة الغلانه و بتاع الترتيب يعني حضره الشيخ بحضر العسقلاني رحمه الله وعظاره الشيخ الجوزيه والذي قوم الذي اتجههم و حضره الامام النووي الذي كان يقل بعض اقواله شعاره وعظره وعظه هؤلاء فطاحن العلماء ولا أحد يستطيع ان يتكلم فيه لانه علماء امه وإن أخطأ في بعض المتائس فهذا لا يوجد من خضرهم ومكانته ثمن أولى من الأرض سيتقوم بلا يدان هؤلاء في علمهم بل هو أقل منهم بكثير بشهادة الدميع وكل إنسان يأخذ حقهم ولكن إذا كنا معظر العلماء لهم علماء الأهم عظموا الإمامة بحليثة وتمو مرجوة التقوى للطولين خالقوا أهل الصدر في مساء الإيمان ألا تعظرون من هو أقل علماً تعذرون عباد القبور وتعذرون الذين استبدلوا الشريعة وتأخذون لهم المعاذير ولا تعذرون من كان يعمل بدين الله سبحانه هذا هو الحق هذا هو القسمة السليمة التي يجب عليكم أن تتحدثوا عنها لا, أو لا أولى والله في شدة الألفاظ وشدة التنفير وشدة التبذير وشدة ما يقولون له في هؤلاء الدعاء والعلماء لا تجد لهم لفظا واحدا يمثلون في على الكفار المتدين الذين يحاولون الإنسان دائما ونهار هذا دا. تفهم منه أما إنسان يدافع ويقول لك دول ورات الأمر ولغض علىه يبقى وتكفير وتكفيري ومش عارف إيه ويجي في اللي كان ويعملوا لدينه لا تبرزت علىه وإن أقطاؤه بابتهادني ونص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني المتاهل الحجم, الحجم فأقطأ فله أدره اخط يعني اجتهد واخطى خلاص له اجر ان لم يكن حتى له اجر وعليه اسم ولكن لماذا هذا التبديع لماذا هذا التفريق لماذا الكلام بهذه الصوره على ايه على علماء الامه ووعباءه الامه من من لم يستفد من كتاب العلماء من لم يستفد من كتب الشارحين العلماء العاملين المحققين الذين نظن فيهم الخيل كان يستخدم من يعني من كتبه يعني اخر الدكتور بكر بغيث يعني اخره لسانه كامله في الدفاع عن الشيخ قطب رحمه الله والرد على سم رابيع المسخلي اللي هو ايه يعني اقرض كتاب في تبديع الشيخ قطب رحمه الله وهو عاد الامر ربع المسخلي هذا لا نعلم اما الدكتور بكر ابو زيد بشهاده العلماء وعلماء الامه وطلبه العلم ان هذا من كبار علماء الامه عندما يقرا يعني رابيع المسخلي ذهب بكتابه الذي يكتب بتبديعته قطب ذهب به الى الدكتور بكر ابو عشان يعمل له مؤذمة يعني كلا طبعا الدكتور مطلب وديه عندما يضع اسمه على كتاب خلاص كل ما تشتريه وكل ما فيه ايه حق وطبل ان الرجل لا يقدم بمقدمة لكتاب إلا إذا قرأه والصالح على ما فيه سيزفيه ف... ودي برضو من ايه من, من الحنكة بتاعة العلماء وأنه لا يرضي رأيهم إلا بعد أن يصالح فقال تريد رأيي فيه خذ أنا لم أقرأ له اصرقني فأقرأ الصالح على كتبه حتى أبضي رأيي فإصال على الظلال ومعظم الكتابي وقال هذا الذي كان أرى أن ترميه في الطنور شوف أي حدة مولعة ورمية فيه لا تخرج هذا الكتاب هذا الرجل له قدر عظيم ودكى وكتب فيه وإن كان له أخطار هذا هو العالم الحق الذي يعني يضع الأمور في مصدره وأنا كما كنت قبل الشيخ الألباني ينقل أفصل من 60 صفحة في كتابي المختصر عنه للعلي وضفار عن سيد كدس وفي الرد وقالوا القب يعني الشيذر الالباني يستجيب كلام سركم في الرد على البوطي رغم ان البوطي عند العلماء يعني من كبار العلماء ولكن يستشفي الشيذر الالباني بكلامه ارسالكم في الرد على بوطي ازاي نستشير انسان بثلاث انسان للرد على آخر هذا يدل على مكانته والا ان لو كان مبتجعا أو بيضيفا او كافرا كما يقولون يثلثن استدل بكلامينا على قضيه اسلاميه وقضيه شرعيه هذا يعني من الظلم ومن الجور الذي يقع من بعض الدعاه للاسف الذين لمسنا المعذور كل منهج هو دبل الكفار ولا يلبسون المعاذير لدعاه الاسلام طيب انا بمناسبه الحديث ده عن الواقع يعني اذكر مساله بسيطه مختصرا تتعلق بالرجاء لان هي موضوع الارجاء اخطر قضيه بنوعيها الاثنين اشرت بالارجاء الموجود الان والارجاء القديم يعني مش هتكلم عن المرجاء اللي هم المرجئه المحاضره في الخالصه اللي هم كانوا بيقولوا الايمان مجرد تصديق او علم وما هل فرق بين مرجئه الفقهاء والمرجئه الآن ايه الفرق أول شيء بين هؤلاء وهؤلاء أن مرجئة الفقهاء كانوا يلتجمون بلازم قومهم قلت ذلك مثلاً ذا قويت ان شابه قصره بصورة حي حياتي له تفصيل بعد ذلك الأوائل اللي هم مرجئة الفقهاء كانوا بيلتجموا بلازم قومهم ايه يعني هذا الكلام؟ يعني هم كان يظهرون الإيمان قولي بالنساء واعتقاد بالقلب وأخراج العمل عن مسمى الإيمان ده تعرف من الإيمان إن سدموا بلاد من ذلك إيه, إيه اللوازن المتعلقة بذلك؟ أن الإنسان لا يقفر وإن كان تاريكاً لكل الأعمال والجميع الفراغ مع الإيمان أو قدره من الإيمان ينجي عند الله سبحانه وتعالى فإن عاش ظاهره كاملاً لم يأتي طريضة واحدة ولم يرطع رقع لله سبحانه وتعالى فهو في الإسلام وإن كان عاصياً لأنهم جعلوا العمل طمراً ولازم من, من لوازم ايه الايمان وليس ركن او جزء وبالتالي قالوا يدخل النار بمعاصي اذا شاء الله تبارك وتعالى ويخرج بشفاعه الشافعين ده هذا لازم قولهم كمصادقين مع ايه مع انفسهم طب بقى في المقابل المرجعة المرجئه في عصرنا يقولون بقول اهل السنه والجماعه ولا يلتزموا بلوازم هذا القول يقول لك الإمام قول وعمل واعتقار هو تعريف أهل السؤال جماعة وفيش لكلام ثم لا يلتزم بلوازم هذا القول يعني إيه, إيه, إيه طالما أن الإيمان قول بعمل القاعدة بابا فصحي هذا السلف والقلق هذه المسألة لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان ماشي طالما في اللوازم أو في العمل قالوا بأقوال أو بلوازم مرجعة الفقاعدة قالوا من كان تاركاً لجميع الفرائض فهو أيضاً دخل الإسلام وإن دخل النار يخرج أيضاً بشفاعة الشافتين بس هم اختلفوا معنصة ببسيطة بس بدل من يخرجوا العمل يقولوا ليه العمل ليس من مسمى الإيمان أبداً العمل من الإيمان بس شرط كمال يعني, يعني الإيمان موجود بس من أراد الكمال نعمل ومن لم يرد الكمال هو برضو إيه من أهل القلة في الدنيا وفي الآخرة عذب عزب حياتهم لشفاعة الشافرين يبقى في النهاية قالوا إيه بقول مرجئة الفقهاء بلوازم مرجئة الفقهاء وإن كانوا وافقوا أهل السلة في اللرض أما عند الحقيقة تجدهم يحسرون إيه الكفرة الجحود والتنزيم والاستحلال أبدا بيش حالف مالكفرة عمل كل حاجة تدي إلا باستحلال لوازم هي نفس لوازم من مرجئة إيه الفقهاء آخر حاجة وهي أن الأوائل فرقوا بين الكليات والبزئيات مسألة الكليات والبزئات دي هي تفهم المسألة معلش هي ايه؟ مسألة شيئك شوية إن شاء الله هيت تفصيل موضوع الكليات عن النصوص القطعيات اللي بيحتل بها على ايه؟ على كل المسائل الشرعي والجزئيات يعني مسائل جزئية أو بيسموها إيه؟ مسائل حوادث الأعيان أو أهل الأعضاء هنا حدث كما يقول البعض يعني تعارض بين الكليات وبين الجلقيات تبنيع من إيه هناك لابد من, من, من, من أمر من هذه الأمور الأربعة متعلقة بالجلقيات والكليات إما أن نطرخ الكليات والجوتيات معا وهذا طبعا إيه؟ لا نمكن لا, لا نemption�� أن نطرخ الكليات مع الجهاز في, في مثلا أو غيرها أو, إيه؟ أو نعمل بالكليات والجوتيات معا يبقى نجمع بين الضضين والنقضين وهذا ايضا لا يجوز يبقى بقية إما أن ناخذ بالكليات وإما أن نأخذ إيه؟ بالجزئيات البزءيات على مثلا في نشكة هذين مثلا hogy يعني يكون من ال �ar كان في قلبه اسفه رسل من إيمان ، وفيه حديث آخر يعني يقرد من الله ولم يعمل عمل قصراً وحديث صحيحة وفيه صحيحية دي اسمها هي أدلة بلسئية الأدلة أن كل القرآن من أول وآخره رابط الإيمان بالعمل أنه لا إيمان إلا لعمل ولا عمل إلا بإيمان دي اسمها أدلة كلية وهي الغالبة طبعاً طبعا السنة والجماعة في السلف والخلف أخذوا بالكليات وأول جزئيات لكي تكون مواثقة للقليات لأنهم وضعوها رضع إيه؟ المتشابه والقليات في موضع المحكم والأصل أن يرضع المتشابه إلى المحكم المعاصرون من الذين يكونون ببعض أقوال مرجئة رضوا الكليات كلها إلى الجزئيات عند الرسول عبدالآل يخرج من النار من كان في قلبه زرة من إيمان أو أجل شعيرا بالإيمان ويقف من الإيمان من لم يعمل لله عملا وقف وردوا جميع الكليات إلى هذه الوثيات قالوا إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد ولكن العمل شرط كمال كمان ضيع العمل أيضا إيه؟ يكون من أهل الجنة أو مآلوه إلى الجنة وإن عذبة في النار فردوا أن الكليات إلى الوثيات وهذا هو موطن الخطأ ولكن الثلاث على غير ذلك كما سوف يأتي تفصيل تفصيل يعني نكون بذلك قد انتهينا من أول أشارنا إلى ما يتعلق بكفر التجذيب وإنسان بعض العلماء يعني يفرق بين كفر البحود وكفر التجديد بعض زي في حفظ حاتم مثلا بيدخل الانواع الاربعه لكبره. كفر جاهل وتجديد وكفر كفر جاهل وتجديد وكفر جحود وكفر عناد لا فهم جعل الكفر التجديد يعني نوعا مستقلا كذلك ابن طيم في مدارج السلفيين وغيره وهناك من الغرباء من قال أن ان التجديد عمل من الجحود عملوا أشمل فكل تجديل يكون فيه جحود وليس يكون في الجحود يكون في تجديل لماذا؟ لأن الجحود قد يكون قاسرا على اللسان لأنه يكون مصدد بالقلب ومكالز باللسان لكن التجديل يقع بالقلب ويقع باللسان ويقع, ويقع بالعمل زي قالوا التجديل أشمل وأجمع وأعمل من مجرد الجحود طبعا هناك إجماع لقاله الإمام بن بطل وإمام طبعي وغيره على أن من جحد أو أنكر أو كذب بشيء معلوما من المعلومة من الدين بالضرورة يكون كافيرا خارجا عن الليلة وطيء يعني مش عاوض تذكر من ذكر هذه النصوص ولكن هي موجودة إيه في المذاكرة إن شاء الله تصطلوا عليها إن شاء الله في الناس القادم ننفذ الحديث عن النقد الثاني وهو الاستحلال قبل أن يولي الحديث يعني بعض الإخوة و كان طلب ان احنا ايه طبعا مسال الايمان عشان ننتهل منها ممكن ايه هتأخذ لها شهور بس واحد الاسبوع يعني مسال الايمان يعني طويلة وبتشعبة وكده يعني فأتأخذ منا رقصة طويلة فبعض اخو اشار يعني اكثر من اكثر اشار نحن نشوف رسالة مختصرة من رسال الايمان رسالة توحيد فياصل الجن والقوم بدراستها ايه بصورة مختصرة وفي وقت وجيب مثلا بحيث للأطل يكون خلص كتاب على بعض من كتب التوحيد او كتاب على رسالة يعني كاملة من كتب الاعتقال إلا عشان نفلص المسألات ستأخذ وقت طويل فإن المشاكل سبحانه وتعالى حن سنقوم بدراسة رسالة القصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد المهاد رحمه الله ويضع الشيخ ابن عسيمين شرح مبسط طجم حنقوم ايه بدراستها في يعني في مضطتين في الاسبوع الغد الجمعه شاء الله ويوم الثلاثاء في اصول الثلاثه حنقوم بدراستها يوم الجمعه ويوم الثلاثاء ولكن ايه بين المغرب والعشاء عشان ما يجيش درس عام وبعدين هيعلم يصلي المغرب يصلي السنه ويقعد لحد اذان العشاء يكون ايه يعمل في فتره وجيزه 12 5 من او 10 دروس بالكثير يعني كل انتها هيدا من هذه الرسالة وإن قدر الله تعالى ندأ في كتاب آخر أو رسالة أخرى مختصرة بحسن الأخر إيه؟ يلمل بمسائل الاعتقاد يعني ولو بصورة مجملة وبعدين يتطرق للتوسع والحبادة دي مسألة الأخرافات لا عاوز يحضر معنا يحضر إن شاء الله بس إيه؟ يعني يكون على استعداد أن احنا بعد الانتهاء من الرسالة حلنتحن فيها يعني يكون جانب يكون معه برضه ورقة وقلم يعني نسكب بعض التعليقات زيادة على تعليقات الشيخ ابن عثيين وكده من زيادة الاستفادة عشان نقل بفائلة لدراسة هذه فاللي عاوز يجي يحضر ويسمع ماشي واللي عاوز يجي يتقيد معانا بجراستها يعني الدراسة شرعية ومتحن فيها يبقى ده هو القصد أو هذا هو إيه الغرض لأن الدروس العامة والحاجات دي يعني ايه مش موجودة بالصورة برضو ما يكون دراسة دراسة يعني كأن كلنا يدمو عدوا من في الجامعة وكلا وعارف يعني المجهود اللي بيبذلك في الجامعة وبينتحن الحاجات دي فأقل ما يكون يعني نحن نبذل ويجهد كالذي يبذل في الدراسة في العامه او الدنيويه ان شاء الله سبحانه وتعالى ان منا وهي أقوله هذا الضوء استغفر الله العظيم <تصفيق> <عليكم> اللهم صل وسلم على سيدنا <تصفيق> <تصفيق>